بو خوي ګوره سبحانه و تعالی زاره چې تر لس سر سفره قران او سنتي پیغمبري پيشوا عليه الصلاه والسلام لختبي جمعرا 255 مندا کوي کړي کردینوه و خوشو وستم لختبي اوروماندا ان الله تعالی باوستي خواي قورا بردوان دابين لسر قساكر ذن لسر و تاركي پیغنبر عليه الصلاة والسلام لحظ مال آوائي او تاريك پیغمبر عليه الصلاة والسلام لو شو نپیروزا لسر چو عرفاء بوخل چی دواء بمعویه چی کم پیش وفاتی کود چی دوائی کردنی لدنیا علیه الصلاة و السلام باسی دو برگی و تارکی پیغمبر مان کرد علیه الصلاة و السلام لم تارجده باسی برگی سیم یا اندکین ډېر خوشو ويستان په ژوې باسي انبرګي او شبکې په وستا څن خالې لبرڅو منده پیغمبر د ګرین عليه الصلاة والسلام جرانوي او تارکانې پیغمبر عليه الصلاة والسلام یاقسکردن لسر فرمایشت پیروزکانو فرموده شیرینه کانی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چیروکو حکایة ابنی جولیرا بگرین هر بو اواندا نیا تنعاد جلیرا بگرین نو بسو کو تای په به بي. خصه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فاتک جبستی دبیل که وستا ان خلانی خواره وا اګادار بی یکل جورایلیمن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هبت چونچی قصه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام واجباله سر مسلمانان جیل رابع نو حسن ترجی چې په بکن جورائیلې ځکهانی شي بکن خوایې ګوره الله واطیع الرسول فانت ولیتم فعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین ده فرمي جورائیل وهار وهاجورايلي پیغمبري خوښ بکن صلى الله عليه وسلم قصه عليه علی الصلاه والسلام بوجي بجي کردن وجورايلي کردنا وقصه يخلچي شي حساب نك قصه يچي نستاب خوش قصه خوان تجربه وتحقيقتنا ولا دنيا خسائه ببوز خسائه قازان دخلتش تيابي بلام ايب شرع تر غيري پیغمبر عليه الصلاة والسلام زادس ایمان دار بي, بي سبع ایمان بي پیغمبر هبی علیه الصلاة والسلام سبع نبي خسائه پیغمبر عليه الصلاة والسلام وكو امقسانا نیا اطيع الله واطيع الرسول بو اواجي رالي بكين اما خالي يكم خالي دول باتش قسي خواب اغنبر اجنكوين عليه الصلاة والسلام واتش نقين ايه مجوكو في اغنبر عليه الصلاة والسلام قسان دا زانينو دا توانين وكو او باتشي طرع هجرم التي پیغمبر ددی عليه الصلاة والسلام قسمان بو دکا تکه که جو 20 فرمایشتکانی او دبین به پیش سکانی او نکوین به پیش کوتل الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ایکو ملائی <مليء> ایمان داران خواده فرمی با پیش قسی خواه و پیغمبر مکوون علیه الصلاة و السلام مبس لپیش کوتن اوی کواب قسی پیغمبر علیه الصلاة و السلام جو بیستی در دن مبس لپیش نکوین اوی قسی خومن قسی بشر قسی خلکان اگلان اومر و بایتی نه یعنی من روزی قسی پیغمبر عليه الصلاة والسلام جوازي هي لنوان فرمائش تي خلق لغا فرمائش تي پیغمبر عليه الصلاة والسلام خالي سيم اويا كاته كجيب استقصى پیغمبر دبين عليه الصلاة والسلام مخالفة شين لکن دجایتي شين شتبه ما كان عليه الصلاه والسلام الرب كي نوا شوتشو خايفه ورد قال القران ده ما انتساني تهديد ما اندا فليحضر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنه أو يصيبهم عذاب اليم ده فرمي او كساني كل مخالفه پیغمبر علیه الصلاه والسلام دجایتی قساکانی پیغمبر علیه الصلاه والسلام دهکم برانبر پیغمبر علیه الصلاه والسلام رد است لقساکانی مخالفه پیغمبر علیه الصلاه والسلام تصيبهم فتنه لو بترسخ اخويا دورا تشي في كل شيء ام بكا زال رحمه اخويا دورا ان سرب مفسران ده فرمون فتنه لربما مي شرك كفر با بترسخ لوي كلا اخويا اخو لك خواسته ايمانك اللي لبست انتوا باوي كلام مخالف لبيغبر ده والسلام او ايمان باوري هاتيام لدستي بدان يَا أَوَتَا أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَوَتَا سِزَايَةِ تُنْدُوا تِيجُوا سَخِدٌ سلّ الدنيا سلّ قيامات بيانجريتوه برقيت الشيء كحزم له لو خد مباسي بك إن شاء الله تعالى لو تاركي حزم الآوائي بيغمبر عليه الصلاة والسلام أوه كدفرمي اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله Peygamber عليه الصلاة والسلام فإنه يقول لنا بس شيء ما يريد ما يريد أن يكون فيه فيه بسي شتيك من بو د قاتل كناراني ما عليه الصلاه والسلام لمرش غاري امدا و كتشك بتاري دينن براندر مسلمانان و اسلام و عليه الصلاه والسلام يچلوشتاني كستا لانا پان معامات جولك صحيونته ما سونته القجوان هي كج المسلمانان صل او اسلام ما في افرتي ندعى. اسلام زمي لافرد کرددوى. اسلام رز تقدير احترامي بآفردا ننوى. اسلام افریقہ کردې په کورې له اسلام دجی افریقہ امر روزنه لو وسائل اعلام راګانځل روزنه لستلای تکام لانټرنټ لټلفزيون اکان لروزنامه او گووار اکان له همو وسایله کفر دسی پیګېشتبی اندځایاته لم خالبا برانبر اسلام د بینین وحستی پیدا کین اهم ظلم او ژم زردارل افرد دکره لهمو دنیا ذات سم مسلمان وی کا یا غیر مسلمان هم یا نه توسر اسلام گویا اسلام ظلمی کړ دوا اسلام اسلام مافیام افرتین داوا ک خلقې چې خوای گوریا سبحانه وتعالى فيها برعلينا صلاة والسلام بو اواني جيلياكم وبو اي مش حتى روني كردوا اي اسلام دج ما في عفرتها اي اسلام ظلمي لعفرت كردوا اي اسلام رجل عفرت لقرتوا بو يا لو تاري حزم كفهي غمبر عليه الصلاه والسلام كوتا وتاريج جش جيرو جشيبو بخلشي داي برغي لسر افراد ترخانكد اواني شي ليدير نكد ابخا شي ليدير نثم اتقوا الله في النساء فيغمبر عليه الصلاه والسلام ول ايمان داروا المسلمان داخو شوي ستار دفرمي لا هو أعطاً لأفرتكانتاً لأخوة بترسن ما في أفرتكانتاً بداً لأخوة بترسن نكن شتيبكاً برامبر أفرتكانتا كأخوة قولوا يا تبيغنبر عليه الصلاة والسلام واي نفرمو بي دجا دينكي أو بكاتل لابرأ وي تبيغنبر عليه الصلاة والسلام نفرمي ايواء أو أفرتانا فاتك واه تنبلاي بولاي ايوا لقل ايوا زود بنو حوشرجيري فيداد كم فاتك افرن لقل مشروع شرعي وفي ديلي خوي جورا سبحانه هو تعالى اما امانتك خوي جورا لا يمداي ام افرت بو اي محلال دبيتن لري جاي وشيخ سبحانه وتعالى فبو ميداناوا بو حلال دبي ايمها وسجري لجل افرت د اما قران فيروز لا تندها ايات خوي جورا بس افرت دكار بلكو لو لو رزلمانه افات خو غورا وکور رزلمانه شوره تی چې لمه قران دا بناي افرد ناو ناوہ ام النساء لو زعتر خو غورا لاله قران دا شوره تی بنا افرت افرت چې دایم پاک افرت چې دور الفاحشه او کراپکاری کمره به کيم ام تهما يب خو شورت چې لنانو قران دا بناوي ام افرا ته پاک نه مريم بلک لوځه تر خوږه ورل قران دا له څن ايته چې ده بس افرا ته منبوده کا بس چې شکان افرا من من ته منبوده کا بس هغه منبوده کا څون پیو ثاني وي تري کوملګه له افرد ده څون رز له افرد بګري څوم مافي افريد به دا څو حساب افريد وکاتم څو افران نک به کويلا سنتي پیغمبرص عليه صلوات و سلام جياري پیغمبرص عليه صلوات و سلام زوري ته دا یا باز بکريت المسره اوت سون جرينجي بمشريحه بم سينه بم ته جاء لنا کومل گدا دا پیغمبر عليه صلوات و سلام افريد ثروخي کومل گدا با با افرد توم الغاته او لابتن نوی بیاوه نوی كیتری افرده بلا مخابن لإستاده و لزمانی روشگاره امده دجمنان و لحظانه اسلام افرد وکو سلعه بکاردهنن تناب و بازرگانی بو کرن و فروشتن بو رابواردن بو دجاعتی پیکردنن مسلمانان غيري أوهيتي تدمية خزانكاني پيغمبر عليه الصلاة والسلام تماشان بك لقي مولود اخلاق و روزاني و حتى پيغمبر عليه الصلاة والسلام خوش نكر أوهي لباسي اخلاقي كرد نكر أوهي باسي روزاني كرد نكر أوهي باسي أوهي كرد بي وكو جسدو أندام نيويكو ملقيا في عليه الصلاة والسلام نيوي الدين كشبان بخسوا أولا في عليه الصلاة والسلام كاته كباسي داك عائشة داك شئ ما انداران داك رزايخواي قوري لسربيت دا فرمي خذوا نصف دينكم أو شطر دينكم من هذه الحميراء دا فرمي أي آفرتان مسلمان نیو دی لخوتن ال افرط الشوره ور بگرن کداه عائشه دای چی اماندارن خيزاني پیغمبر علی صلوات و سلام رزا کوي گورنه پیغمبر علی صلوات و سلام <تصفح> او دگرنج بیا افرط داوه ک ایستاکه تنهاب بودی کور لناو مدال سکان لناو او شون امي کوابه رشتنو کوبیلوی ته دای دنم بلان پیغمبر عليه الصلاه والسلام بجوا تري شوال رجلينا وجوش لي قرتوا وبجوش كردوا كانت كا پیغمبر عليه الصلاه والسلام صلح حدیبیه كرت مسلمان هندي كان نازيب شتي كان نال بالفيدا بو وك اول خان خاصه پیغمبر عليه الصلاه والسلام تنازل بو كافركان كدوي دوره صحابه كان رضا على سربي تغيب عليه الصلاة والسلام كسلحتي توقيع كيرت كيرت كرد بشأنك فرمية مسلمانان كان كإحرانيا بستبوه فرموه سرطان بتراشن يأت برشتان كرد بكناوه بو اوي بو تان حلال بي اوشتكوا بيوج اوي احران تان بستبو بو تان حلال بو هذا تغيب عليه الصلاة والسلام فرماني كرد بلا مكزو الله من تغيب الله عليه الصلاه والسلام پیغمبر عليه الصلاه والسلام سر بي تقبوا شو جو اخوتكي لي دايشي مندرام يشي لخزانكاني پیغمبر عليه الصلاه والسلام ام سلمى رضاي خوي قال لي عليه الصلاه والسلام هات جوره بولام كخزاني النبي عليه الصلاه والسلام صرم امه كم من فرماني انت بكم اوانيش فرماني منزف بجناق بزين النبي عليه الصلاه والسلام شلون جاي لا افراد راته شلون بجيش كردوان لاهم هي باندرا وا اما ما خوش معناها غير الا لاي خل چي تري شياا اساب واقع اوروبا وامريكا وشوني تر د دجمنانی اسلام بقاعده یا بزیده کن لنه افراد پرسیپو بکا بلان بجوه مکا پیغمبر علیه السلام پرسیپو کرد بلان بجوه شی کرد داچه امانداران رضای خواهی گورو لسر بی فرموی ای پیغمبر ایخوه علیه السلام بیتا قد مبا فرمو تو برو برو برو بانجی حلاقه بکا با سرد بتراشی پرسد کرد بکاتوا بزار اوان چې دکن؟ کله ټول څاود لري دا پیغمبر علی صلوات و سلام بل خوش وو دا شاو چې بوده رو باندې حلاق کر سري خو تراشي صحابه راځي خو له دې کې پیغمبر علی صلوات و سلام بخوي کم در ان شته د بجو د کتن او انش فرمایشت کې پیغمبران علی صلوات و سلام د بجا ذکر په مورچه ابو نصر او سري ان بتراشن اتسمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير پیغمبر عليه الصلاه والسلام افرت قسيلك لدكا شكوار هي سكاليه لا مردكي سكاليه دروا بولاي عليه الصلاه والسلام تو تماشا ک مکر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رزی لافردنا و خو گورا سبحان هو تعالی ک بشو افرد دروش کرد و خالق تی هر دوشیتان رزی لهر دوشیان نوا افرد اسخالا د کا كله مردکی لا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مکر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لا دگری و لا ویدو دا تو پی جری و ل د کا خو گورا لسه روح بقي طبقه آسمان لسه عرشي خوي بجواب ده ولا هم دنيري بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام سکالا ام آفرتا راستا ولا هم اشی بده يا اماز ما فقیتی پی بده هو اما لت دینه تر لت برنامه چی تر لت برنامجه ام اما فی آفرت لتشوی نبو شوید راوا لإسلام و پیغمبر عليه الصلاة والسلام درعوه افرادوكو قلتم بو بسلعا تنها لركل مكان لا اعلانات افراد بشاند ذن افراد برطيب بشاند ذن بو او اي سوشي بكالل ام افرادة برعزي كوات دائشي هموانا هر پيار هر پالوان هر انسان افرادوكو لا دائق نبيتن لا افرادوكو دياره پرورده کړي دنو روزل مانی هم ویله لا افريد بوا اگر پهلواني کتبيني دياره لپشت او افرتې چې پاک هبو اگر یو ایش شي چې مبدع دي دي حق اگر له سره حق اگر بو اگر مافي خبر چې ده دياره به شيګله دوا بو پروردګر کړي دوی او در شو نه وکړو استا کتنه بر کلام بناشرینی بسوچی آفرد عرز دکریت اللہ شو نکان بوئی پیغنبر علیہ الصلاة والسلام خوش اوستان لگل او ریز لینانی لآفرتی سبحانه و تعالی لگل او ریز لینانی اسلام وکو او ریز لینانی لآفرتی گرتوها لهما فاتجده هر ما تيشياني افرت بيتم كخواي جورا بزاني حق وما افرتي تي بيداو خدا فرمي ولهن مثل الذي عليهن ام اخر درجات عدالته لو ادت دا پروري دادوري زياترنيا ولهن افرت هاتي مثل الذي عليهن ما في افرت اول بيت شو ما فينا سرا اول ما افرتي عندما فشي هيا لسر بياو، لسر ميردي، لسر براي، لسر باوشي، لسر آليك اللين الزيكن، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، بلا انبتاكا، بتاك، ببي شريعة خواه، ببي فرمايشت بيغنبر علنا الصلاة والسلام، نك ببي فرمايشت يكون شريعة يكون كما انزل الله بها من السلطان، لا يمكنك أن أفردك للنية مع الأصف لأوروبا لأمريكا أفرد لا يمكنك أن أفردك للنية لا يمكن أن أفردك للنية لأنني هموتاً لم أفتاياً جئتاً لتصريح أبوبي يا همدك كان جئتاً لأبوه أقادارينا بقرأنا وبذل الأخبار كانت سيدة لها كما يقول وجيراني جولكبو ماوي وزير دروي جولكبو ماوي لا ماوي لجياري روزگارک لجهازی دزګای مخابراتی موسادی جولکه کاری کردوا خو اوساک شلزی پرو د کاټ تسریح بضا جته لبو دله کات یک بزگای موسا دی، مخابراتی حوالگری، جولکا کارم کر زور دارا نگل زور کزده، دا سیکسی و ناشرعی و داون پیسی مکردوه اما افراد سوک کراوه افراد ریزی لنجی راولا دیانتا تر افراد لبرنامه کانی تر سوک کراوه، باقیمت کراوه اما خوی بازده برنامه دجی اسلام خو مردځ مسلمانان اينه کله سر خطر راست کي خو یې ورل نه انده و شنکتلني او ايلتجولك كه استاكه دجي عن قراننا دجي عن توراته انجيلنا كقول لك تي خو باور يان په يهبوا تباس پیغمبرك عليه صلوات والسلام بل امان دنينا جرايلي پیغمبرك عليه صلوات والسلام باور ي په به انه ايمانك لأوروبا أمريكا أفريقيا شكرا لسطح حفتا أما امار الكويت ان احصائيي حفتاي خزانه كان ايطاليا كفاتي كتمثيل الكنيسه تمثيل المسيحيه دكاتن لجل اوله باباژ ذیکن كما الاسب زوربي باباكانيان زوربي قشكانيان زوربي او كسامي كوار رهبانهم دنياي طري كردوا خوان بقسي خوان بو خو امامه كردوا لما او كن يسكار عباداته كان بقسي خوان زوربان لكاريفاحشه تي ومن ضالباه زيو بلي أما أن أماركان أخوان وحصائي كان أخوان وادلتا لإيطاليا لفضت حفتي حيثان كان خيانتي زوجيتها يعني فيها وكاة خيانة لأفردك لأن أفرتك خيانة لأفردك أما سبب إسلام أما سبب إبيغمبر عليه الصلاة والسلام يادرك وثنوية لو برناميك أخوة قولها سبحانه وتعالى أبو خلجين أردوها ذاريت رجباسم كل لألمانيا بيوكان بيواء أفرتكان فاحشاء دائم بيسي نكن خيانتي اللونة إبداعي عن كردوها شورته تأفرتكان لبردك بشوية شواء درستي كلليانتور يكسوا يعني كاتي كبيار وكبر صدروا ام شورتيام افروتاكليل داتن دا بو عوي افروتاكم قطواني بسيدام بي يعني سي قومه متمناه لنوان افروتاكياو داما ولا نو كفر لامريكا فوا لبيشوي بيشتو تكنولوجيا داي مع الأسف خلقانيك الزور من التي خوما لروشهلات ناوراث او شنانيك بناء مسلمانين مع الأسف مخاب خلجيك الزور من هل خلطان بأمريكا بنزاني أمريكي بديمقراطيتي أمريكي بعلمانيتي أمريكي بقوالم حفتيا لكنال تلفزيوني إسلامي جملة بولا كردستان بأمريكا هل دادا باسی دکرد شانازی پ دکرد دگوود 200 سا زیاترا ئەمانە سرۆ کللدە بژیر و دموکراسیتچی جوانو ڕکو پێک به کار لەن. مەبستم چەند سیری لە مە کردو م مسلمانان چەند سیری ل ئمە کرد دو مە مسلمانان لە امریکا لە5 آفرەتەکان پێژ ئەوی زواز بکەن بە شعی لە کیسەکان لای خۆ. کله شرایته دګل لسو پندزه ال اخر طما امس نکاته کده سن لکني سخه ما ونوش د کن زواس دکم لسو بجن لکثا تي درچونه منطقته نما اما اسلامه اما هو پیغمبر علیه الصلاه والسلام یا هو اوه خل ګول لدو برنامه پر روپوچ و ریبازی نارک و شیطانی بواه با خواه انوالان بده نواه اب همو بلا مسیبته به سری انداده هموی لبرچی ها لوانه زورینهی بگراته و به اوی کواه عقیده چی پر روپوچ یا نه شریک با خواهگاره پیدا ده برنامه بعدن بغير برنامه خوی سبحانه وتعالى تعالی بلان بشی چی زوری شی دگرتو بو او با اخلاق بدر و شی کناهم مجتمعات کان نهیا ابهم ظلم زرداری له مسلمانان دکه به کل د صلات نهیا مسلمان مستضعف له مو شونه د بیني له فلسطین لم یانمار لشوریه اما همو دشتي کفر همو دشتي جولکود دیانا همو دشتي امریکا ایتداه لهر شو اگر دو کس بشر هات اوای کما حق تاکید دبی امریکا او جولکود هله پشتاتي هیڅ کو ګماره د نبی تو مسلمان انا همو بلا مشبتین بسو مسلمان ما دایمن اما مستفعین د صلات ممنیه کمما نکره ولن بدهینا بلهم خو چې ګورو سبحانه هو ولا مي عند ذاته لا خوي غورك يج بالزرنابي كسنات اني ظلم ليك شو بك لا خوي غورك بالزربي لبر اول خوي غورنا ناخمي خوي غور غفلتينيه عمود ام اعدادا بيني لخلال تندروجه خوي غور تص زربيت الى امريكا دا ضرر اولميه بتوبو تارا بقنبل اي ذريه ولله جنود السماوات والأرض خواهي قول الله سرزوير لأسمان كان سربازي زورة والآن بزراجة كان كفر جولكو بيانو بديني داتها زريان ساندي بيانتا لأمريكا استاجوا قدروا لاتر برويا لخلال چن روش بصدها مليارات دولار زرار كب ام همو خانی و قصر و قصور ام همو شوانی حوانواء مستجابون شوانی فسادی و اخلاقی درست یان کرد لسر کمارکانی در یاکان چی بسر هاد بخوتان دبینن سبحان الله اگر جوان تماشای بکین اگر جوان تماشای بکین و اکو روداو ایچی مسغری بچوکروی هاتنی قیامتا اما چی کا؟ خوای ګور سبحانه هو تعالی چه بصری انداینی خوای ګورا بو خوای ګورا دفاع برګریله ایمان داری مستضعفو به ذلات دکاتم هر مخلوق تو کوم الحدو به دین جون کود انا کاد لا ابو سرشت سرشت یتی سرشت د سبحانه هو تعالی طبيعت رب العالمین سبحانه هو تعالی هموشتو له وردس خوای اگر خوای ګورا امر له سر نبی هځنابه شته چې ښایږه ورسرموي د به د ویکاز ناتان رتیبو کاته و څنګه یې له ناو چون څنګه پاره یې انزر ترسیان وسر دهات استراحت یې نې خوشي یې نې استاکز اخبارکان ځان یې ارکان د نن لمرو ځانه تر برې و بفری لګره بارانی لګره بای خیرای لګلا خواهی گورا زیادی بکاو اون دا به سر کافرو بیدینان او بلا مسیفتی بسرین انداده لبر اوهی لبر ام بر روشتیو بی لا ایمش خلق لطا اون دا کاتوا خلچه او نزامی لامریکا و اوروپا که دور او برنامه لئی بکارات و دور رایا بینی لا ایمه بکاری بینیتن زینہ دا ام پی حرام کلا بونی افروط پیاو بنا شرعی خور کو بونوا كون فراسو كون گرا کردل پیاو افروط تکل بکریتن الله بها من سلطان په هم رسول الله صلوات و سلام ری پیو مداور ب هر شو له ولاتي باشلش فروشي دکري باسي په اخلاقي بدراوشتي دکري شو نه مې له ولاتي اما شو نه چیتیا مې بتل برسمي ريګا پيدراو خلچ له ولاتو تساوي تقوندوا با اخلاقي فاحشه تعداد دکري لښ فروشي تعداد دکري امريکو يندلن له ماو شاريه اولي زياتر له حز د شو برسمی ازازه ها ورگر تو بولش فروشی و با اخلاقی فعشتی بس سلیمانی شرمکه که بس عاصمه یا پایتخت روشنبیری کوردستان داندره و ای بروخه او روشنبیریه ای لناو بو چی ام روشنبیریه روشنبیریه انسان خواه کوی نه ناسی خالقی خواه, خواه, نا ناس خالق خواه. روشنبیریه انسان بجه خالقی خواه نکه که درستی کردوه روشن بیریه اما امکو ادبه اما ریزه انسان نخوی خو اتن خوش شک بکه لکردستان خلچه بناوی حریت و اعزادی دواده کن اما عریزه نسیوه باویانه با پرلمان هفته و پیانز کس دواده کن بلان ریمان پی بدن پروژه سایگ بابا قانون لأن هذا البرلمان كردستان فحشة كردن يأخذ الزواث هاو سرجيري لنوان هاو الرجازكان حلال بكري ريب يا بدري كور بياني يتم كت كت بياني أما أولا كأوروبا وأمريكا لإيمان دو يتم أما أمبي دينيو دي كأمريكا وأوروبا لإيمان دو يتم كاتيك الدين بناوي اوي. نظام، رجم، دکتاتور با اعمال اناو دابن کاته اکدن چلو و فرده برنجو تنکه رون ما پیددن بناوی هاوکاری و یارمتی و رزگاه کردن من لجر دستی دکتاتورن کار خوان دا این نوا لکاته خوش خوان هنوی انبوسر ایمه با اونیه خوش و ایستان رز ایمه بگرن بخوال برخ خطری چاوی کال ایمانیه لبرچیا لبر او به دین مکه دینه کمه لبستله تا چن تا دین ول لو کردستان جه طالب وو وشتو تنا هر ی چول شونی خو اگاردار چن گنز من چن ګرګوشی ما خو پر ما پروردما کردونه مندوب وین په بو هم درد سری اواری ول کومه بسل ام لتاطوا من الکان ما پیګا اندوا بوینا استرانی بو نبجولک درون په ولاتان جوړ کو ديان لوې در اقامه ورده گرن کاته کې دوله وا با سي ايمان بودا کنه په من هغه خلتین څنګه ايمان بشته څنګه ايمان ځاني وا جنا فاحشانه له ما براو بو تو بو اما واقعي که حستي په ده کین حستي په ده کین څنګه زر كننا صميم بري پیغمبر عليه الصلاه والسلام خوش من انسان مسلمان باسي بكاتم بويه پیغمبر عليه الصلاه والسلام لو زنا فاحش دامن في سدمان دا ترسين خشوستان دفرمي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن دفرمي او انسان كاته كزنا دكا ايماني لانيه شاب أي اي دا داون بيسان خواه هدایت ایوو ایمش بداتن چاک بزانن اوانی کوا لدون اموشی خلق برا مسلمانو خودش مسلمان اوان دقارن چاک بزانن که اوائی پارو، پولو، کريکارو، ماندبولو رنجی نوچوانی خونتانو، عارقی نوچوانتان بسنده دن بفاحشو داوی ام بی سی بزانن قسم بالله، غمبر علیه السلاة والسلام لهم کسی راج و تربوه دا فرمی ایمانی لیه او کسی کاته زیناده که زیناده که ایمان دیتا دنوان نابی نابی خور پیغمبر علیه السلام حرامی ها کرده چون دا بی ایمانی جنو شوینا آماده بیتن دا بی ایمانی با اوانده بیتن بي انسانک لو گناح و فاحشه بگرانتا وانی زیناده کندو ناموسی خلق دا گران چاک بزانم ایش ناموس تانیق خشک و داکتان هیا د جتا لی بیت زماي گورای امام امام شافعی رحمت ای زنا د ام پی سی قرضه قرض څول قرض دکې 10000 د دک ادبی بی د توه معفی لتا زناش اوايا الزنا فإن أقرضته كامل وفاء من أهل بيتك فاعلمي تجازي ما قرضت سو تعبالنا نموسي خلق كرد دابيد واي قرضك يبي ديتوا من يزني يزنى به او اي زنا بك دواي اغدار بن زنا لگركسو كاريتوج دكره شلون خلق سوق دكي خو او سوق دكا ميزني يزن به ميزني في غير بيته ميزني في غير بيته بغير درهمين ميزني في غير بيته بألفين درهمين يزن به في بيته بغير درهمين أولاً بكاة لجينا تعدالنا مشيخ خلق بكاة بدو هزار درهم أمواد فرميتاً ځا په پاره هیڅ حساب وکړه او بثي نه زور بو 2000 بو هغه فرمیتن ی که بثي زینا وکاتن په پاره چې زور لګللې چې تعبای له وکړه روزه تن دې تنې دې چې دې لګل خوش کو دې کو خې ځاني او زینادک فلسه شپیناتن سوت چې شي دکاتن زوريش ماندیت زوريش ماندیت ولمر ځان <تصفيق> روزنامه خن موه افرهته بسی سکالا دک سکالا سبحان الله سبحان الله هغه وحید بما بایستا هغه پیغمبر علی صلوات الله و سلام بما بای دبا ایستو افرهته نه سکالا بوله کویونه څومره د بای وا روز څن سکالا ورز د بو وا جنه را بغری افرهته کچیدمن دا له مر دکم خمار امل هولير روی داوه و نا وکش شو انکه انوانکشی لا ما دله مردکم کومرسي بو دولمان دیجبو دوراندی دوراندی دوراندی هتا هیڅ نیمه خانوی چې تاک باندې بو خان وکشي په کومر درام ساره چې باش ما ابو ساره کش په چون بویم په كرياتیو لخوا نه لښونه دې اسراحتو حواني انسان نبو لګال اول جوازي نه نه هرګو دارک هتا وی له هغ دوراندی قرض وکو تاسو لخر زکا د له شوه کبره کس هدل درګان ده مني درګام کړ دا و وته تون وته من ناتو یو نانا سون بیگانن چون درګا طالب کومو بینه جوړوا وته ایمه میوانی تون مردکل نقو مار قرضاری دوراندی تی زاگو تیتی من برون اوز جنکتان پیش کش بیتن نسقر زکب و بیتصاب بیتن داره نا شای نا دو شو سه شو چوار شو هر زیراندی تیگارا گاری کربو بوی خلق تیب گاتن خلچ شاتو بحانا او عمر آفرتل مالا و زلامکانی هم پیاوکانی هم گراندوتو ها دعای هتا وای لی هتو هتو شکالای سکالای لسر پیاوکانی نوشو لی پولیس اما ملت ایمه اما کردو وکو ایمه اما غرب امپیاوی پروردا کړ دوه اخماس ساتلایتو ټلویزیونونه کانه مسلمانانو له کوردستان دلو نو بابا ضروري نه افره ته ژوند کچې ژوند مکیازه خو بده خو رازاني تا به تاسو اخبار بکو ته برنامه متس به تقدیم وو پیاشکاش بوکا او اندای کو تو ها انده هم افره تاریخ کوردستان و اسلامي حلماني فیسبوک نصر انتنر ردی دانو دلان با ادبیت کردوها شکل اتخوار دو دلان وقت گتوها نکی واپلی زمانت ببرن دلان دلان تو تون بروی تو نزامی تالیبان ده نیو ایران دوان لو خوشکانه دکم لو بطابتی اسلامی اکان که ربی ام مسلمانا اما مستعد دنوان فتنها حقی گتوها حق حا. لغیر حقی سیتری لگتوها هر حقها که گتوها دوان لیده یه چه اوت خواه روجه لروجان وراتان بجواب غیرتان جولا ای آفرتان ای بناو مسلمان و اسلامی اکان بجواب هات لسر او ای رافیزو شیعو بیدین اکان و کافر اکان خسا بدای چه ایمان دارندرین دلن فاحشتی بوا با اکتر حملتان لسر نکردن با اکتر لفیسبوک خمتان بودانو نانو لسر یا بجواب نعاتن اشخو روجه من لیده بی؟ د نن دا ګعائشہ رضی الله عنها ځکه غوري دا ام بيز بوا والعیاذ بالله والعیاذ بالله خال قرآن پاک ته عائشہ رضی الله عنها لسرب بیان کردوې اما نن دا لن بيز بوا اما نن دا لن فاحشاتیو بوا خېذانی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اي بو خلق لسربو جابلات بو افرت لسربو جاب ما اقصي چخي افرید بوتیہ ل تلفزيون افرید بوتیہ نا زم پیناګم اگر لغیر اوئی تشبه بکافر نبی تیترا اخ لو پیغمبر علی صلوات و سلام وفرمی روجو بعدت الاو شوکوتو جولکوت یا مکان دبن بزب بزنیان درون حتی وای له دفرمیت ما قرعا انه ما وجدده یچت صار دای چی خو بزینای لګر ک دیوځ ودا کن سم من بیستوا استبرون بزانا تعرج دايشي خوي كردو تعرج خوتشي خوي كردو حبيبنا يوميان بلا وفاح شي لقلك دوا بزانا ما ما هي يا نيه فندي شيب بزره مجرمي واحد كز دستي ناغاتو كز اگاتشي لاخبارو حوال شي يا اوي كطيغمبر عليه صلاه وسلام دفرمي واتليدو حو او رزوكانتان اولدلك جولكوديانتي كردبي لگر فين تنبي بأنlà تنبي التي في التلفزيون إذ كنت أعبثت��는 الإفداد والنظام مثل زر المبانا، لأن هؤلاء تل sava سير القلق على رسل الإفداد وقتها إن يحاولك الأعب بالإفراف لكن لديك أعفراف الأعبaved الأعب فذلك هل تتعلم لأنه جنب أفريتنا خذ في فكرة همعيان هم어도thirds فتون فكرة أنهم يعنينا بأن هذا المستطرف إن سترعى بالإسلام اي شاء روشكوطان عوارناكن دلان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم باشتمين رباض رباضي پيغمبر عليه السلام اي بوبا هناك. اوناكن اي بوبا جي بو تعليماتي او جي بزيناكن بورين ماي پيغمبر عليه السلام جي بزيناكن كلا فامي الله خواب ترسن ما في افراد مقون افرادتان كردو بس هلعا بصبور ركرامو على ناغ بكاري دينن هي تيترنية اوان دا جولة ديانو هوا او اروزو كي اوان لقل خين وقوش من تاكل بواناو دا مارکان ماندا دا جولة اوان جمعاية باسم كل لسر ديمقراسي ادبنا انا كان موفيرا ديمقراسي دا كان قوايا رزقاربوني ايما قوايا لو شو سانوه ايكا تايدانو او اوز المال لسرمان به كان بوايا ايماد بين با ديمقراسي با, با علماني كأمانا همو برنامونا نضجي برنامو اخوائي قورا سبحانه وتعالى باسي امدكا باسي ديمقراطي داكا كديمقراطي يجعل شونا كان دا اويا يجعل مبدأ كان ديمقراطي علمانيات اويا الحرية الشخصية يعني انسان اعزادا اسلام حرامي كردو زنابك او بحلالي تيدك او طيقوتك اسلام حرامي كردو خوشی خورمه ربکه او بحلالی تیده گارتن مهمه ایه آرزوکانی نفس و شیطانی چی ده ایه جبجه بکاتن داوائی لیهاتو لناومان پیدا بوا معن اصف معن اصف اما نازم لفیس بوک لقصه کردن زور جملة بوا چنزاره یه پیدا بوا دلیه حدیث پیغمبر علیه السلام کده فرمی من بدل دینه فاقتلوه دا فرمي هل يتشهد ديني خوي غوري هل قرى ولا دين دا بيبكو جريه وابزانم اوقع الكفري دابوا لبيغمبر عليه الصلاة والسلام خب رحمتر دا زانا بمهربان تر خوا دا فرمي وما ارسلناك الا رحمة للعالمين بيغمبر عليه الصلاة والسلام رحمت بوا رحمت بوا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم خواي بالزكات الرؤوف الرحيم محرابانيه پیغمبر عليه الصلاه والسلام بو ام متا بو ام خلفه ام خلفله تاريخي لنا زاني لنا فاني لبترستي رزگار كرد بو اي تنها خو گورا بو پرسنو هر قوي وباسم كرد ام حديثه بم شوالك ده من بدل دينه فاحترمه رجل بگرا لباتي قوي بكل جرازي لبكرن اماك هلقرانا ولا دين اماهلقرانا عليه الصلاه والسلام هي ناويتي اما غوريني اودينا كخاجه اورا عليه الصلاه والسلام ما في اوين نبوه پیغمبر عليه الصلاه والسلام قال لك ما في اوين لي دسكاري شريعه خاجه روژه له روزه چې وای نکرد کړ روژه له روزه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نشته چې وای نه کړ به ارځ خلک مجولته و خوایګور چې فرموي فرمایشت کان رب العالمین بجوان ترین شیوه تطبیق کړ له خوای پروردګار د پاره یې نو نو نیاره به خدا له خاطرینه جوانکان صفته به روزکانت بعفو خد عفو مام کوي برحمه خد رحمان کوي دین ایمان ما سلامت لمصيبت دين الدنيا وقیام الدرس يا ارحمة الرحمن اللہ مردوكان ما خوجبي بي زندوكان ما اصلاح بك جراو اسیل مسلمان آزاد بك يا ارحمة الرحمن مسلمان لهار شوئی نهانا خدای قورا سريعا بيخی یقرزیو برایتي لنوان اندا زیاد بك خواه اواني بود دین تو حول ددن خدای قورا اواني بود دین تو لعزیت و دانا خواه رزگار یام بکی، آذاد یام بکی، سر یام شفا بو نخوشکان ما بناری، بطائباتی او نخوشانه که دعوان لیکردین دعای یام بو بکی، خواه شفا بو بناری، تندرستی یام خوش بکی، وزعی یام خوش بکی، پر کامرانی و سعادت و بختوری یام ببخشی، یا ارحم الراحمین بارانی رحمتی خود ما بو باراني. خداي <أكلمان> غور باراني رحمتنا لباراني يا ارحم الراحمين باراني رحمتنا لباراني اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ان بالعباد والبلاد من الجوع والجهد والظمأ ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الزرع اللهم أخرج لنا من بركات الأرض اللهم أنزل علينا من بركات السماء اللهم اسكنا اللهم اسكنا اللهم اسكنا اللهم, اسكنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد الشيطان الرجيم ربنا آتنا في حيني حسن وفي آخرة حسن وقنا عذابنا آمين يا رب العالمين الحمد لله ثم الحمد لله ما التوفيق ولا عطصان ولا ثقة إلا بالله عليه توكلت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 ودثار المتقين ووصية الله تبارك وتعالى في وفيكم وفي الخلق أجمعين إن اللهم على الذين اتقوا والذين هم محسنون مسلمانان خوش شويس خوش كاني برئيس آفرتان لو آفرتانيك واباوري بخواه وبيغمبر عليه الصلاة والسلام هناو لقد بي وتاري زجنيش باسم كد. متن دینکته به دوره من مکن شته بکن خو پیغمبر علی الصلاۃ والسلام پیر از نبی لږه خد بکازور قسم بو جره هاتوتو بو انجره خلکانه بناو مسلمان بناو ایماندار لنا امتی پیغمبر عليه الصلاۃ والسلام درجين لګل ایما هاتو چومز گوټو جمعو جمع عدکان بمنالا كان يان غتوه خزان كانيا ما مستا جل را مقرا سبحان الله ياتوجي انغوتيتي اما قسي اوا غوتيتي والله وبالله وتالله ما لعب الصمت هما يدرويا عفرتكا خيزاني تي بي قطوة بري الله على الأقل بني آيات الحديثة كان ناكساً يخوي دروي من مشكلة نياه دروتنا من مشكلة نياه بس آيات الحديثة قسا يخواه في عليه الصلاة والسلام قلت ونالهم او شي دروي والعياذ بالله خواب من فاريزي بخوا مسلمان انتظار بكا لسانديو لزريان سانديو لتسونامي خطرت البصر ايما دابيتن ا ما انا ما انت دا لا قال ا من وجهك اللهم سقوت انا عليه الصلاه والسلام خش قال له حديثه كامام لما ذكر رحمه خايله صحيح روايات دكا دفرميت ما من امراه تعثرت ثم مرت على قوم ليجدو ريحها إلا كانت زانيتاً دفرمي هر آفرته بول الخوب دا دعاية بستدلا ولا كولان لبازار لحر شويني خلق بولاكي بكن دفرمي اما زناكرا فاحشتيا اما خصيه پیغمبر عليه الصلاة شنام سوراوس مکیات برانبر زلام بادنشی مینو تانل تلفزیون اکان پیدا کنی بچا حرکب و خلق دکاتن اما قالتا کنن بمشاعری مسلمانان دبا هر حزابی لبربی چل حزاب بکم مادا مخالفی سلطی پیغمبر بی بي علیه سلاة و سلام بوتی بکلک ده ازان زلین تو ایسا اگر بکی اگر موافقی ربازي في أغنبري عليه الصلاة والسلام خلق قبولي لك نيج في أغنبري عليه الصلاة والسلام فين كالدينة دفرني صلوا كما رأيتموني أصلي نيج بكاً وكماً أمن شون دكم برسالة والسلام فرموتي آوا بيكاً تأثب لمن نيج شيتر دكم بغيري أو والله أواس يبعاً دايتيها ستزبوا الخوضة بمخواه قبولي لكا قبولي لكا ده بموافق ربازي في بي أغنبري عليه الصلاة والسلام اخبار دخوینیوه برام بر پیو دادنیشی پیدا کنی پیو تماشات دکا که ام نظر حراما بوتو همو گناحکانش بسر تودانو سره و اگر بحلالیشی بزانی اما اما خطره اما خطره اگر بحلالی تی بگی براستی تی بگی اما خطره لدینک خود بترسه لئیمانکت بترسه اگر بنظانی و نفامی ما بس نیچی دنیا دی نفسو ارته شوحات په د کوم قصې تر گناه ګوریا بلان په خلالی ته بقې امه خطر پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم حرامي کړو له هیڅ شونه ته دار غوتومه د بیبی ما بلان پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم روژونه ما نه فرانکافه ته له ګلی دانشته نه بو په تنیع په ضد دی نو خځلکان دای چی مندارم له یو نه مخویل ګر افاد دانشته له البيغمبر عليه الصلاة والسلام لكن ما هي؟ بوحد حد حد ركن الإسلام يعني بانزمن ركن الإسلام تيها حدا دفرمي خواهي قورا اقارتواني تنبرون بوحد دبي يعني بارتت الرأمين بيتن راش الطوب بناندبي بتي حد حد ماضي قوى باشا أما الركن الإسلام ركن الإسلام البيغمبر عليه الصلاة والسلام حرامي كرد وعفراد ببې محرم بسيطه نابې به محرم بسيطه اې څو به محرم دې نو کمالکې څو به محرم دې نو استودیوکې څو به محرم مګ محرم چا چې به باندې په تنیش د استووه به باندې توه ما محرمه څو لګې دې دا دې شي اخبار پېښتو د کوم برنامه پېښتو د کوي اې څو لګې په دې دکې څوک څه لګل دکې څو صحوت لګل دکې څو لګر کو ته ماشال امل ايش هي لا تشدري اسلام يا مسلمانه اجباسي بك وردي بدا تو حقيقه ما كانت جبنيه فيها شيء تندره فيها شيء ارهابيه زوري قتوا تعداله ما في افرات كردوان بقوان ما افتانجان افرتنا ما بستم افرتك كدور بلا اسلام دور بلا شريعه النبي عليه الصلاه والسلام ندعو افراتانك محددن وبنا قوس العوامي رزنا اسلام وسنه النبي عليه الصلاه والسلام دقرن أمن لك بخوا عذاب سزايا جواب كندو تيش دكا من غيب نازال ملا ما مستقصدك وغيب نازال من غيب نازال ملا ما مستقصدك وغيب نازالي بخوا قرآن واده فرميتن پیغمبر عليه الصلاة والسلام واده فرميتن ادي تازه او آية تمنجه لنبو خواده فرمي نكن مخالفه پیغمبر بكن عليه الصلاة والسلام نوكو تشي توشي شرید کفر سزایتون د تشبن مزيخه مزيک نزيك. مزيک عذاب سزاک ما خوای ګورب اومه بناریتن ته پرسترم عذابونه به نه بي ميوا احساس بويله او هم ونقوش په بلاو مصيبت هر مله ته لشني خوي تعدى دک هر دوش من له شيني خوي لقمه سائق عرب دليتن پاروه با اساني قط بنده داتن بلا ما هماندنين بجوابه، بزرسد بین خواهی گوره کس بجوابه، کس بولانی شنیا یا چه اچه بجوابه، پیای خراپه، بو امن قومی، بو اعصائیش نتوهی خراپه ده با انتظار بکنم بزنین خواهی گوره، چی ما مسر دینه، اگر نه با بگرره نو اگر حض مانه حال ما خوش بی، وزع ما خوش بی، خدا رحمه ببکاتن، وکو او قومانه پیج اما وكو پیغمبر عليه الصلاه والسلام جي لي كم وكواني تركه دسيان بالقران وبسنت فيغمبر عليه الصلاه والسلام دابا بكارينو بابكرينو خدمت قران وسنت فيغمبر عليه الصلاه والسلام بزانيتسيال ايما دوتن بو اوجيب واجب كاين اموجاريغن ماي اوان جيباجيب جيب كان دوي هر بو شيروغني وكو غتم بمالو لبك زيبه زيبه يكم كاسي خود زيبه زيبه تو جله بو بمعلوم نه نه د بچو رواه و داواشه ل بک ته بجیمکن یا خود بجیمکا تو مسؤولی لخزانت تو مسؤولی لک سکات تو مسؤولی لدای ک دباکل مسؤوله همو ته مسؤولن ما همو مان مسؤولن لویل جردس ماندن دا رواه پیغمبر علیه السلام د فرمی کلکم راع و کلکم مسؤول عن رایتیه همو مان شوانيش اومي قالي لبردستي او حيواني لبردستي لي مسؤولة حسابي لقلدك رئي خاوانا كي لسر حيوانا كان بجواب دي كواتا خواي قورج لسلمان بجواب دي لروجي قيامة الرامان دقري حساب مال لقلدك بو اواتا واكرت بو مخالفتا كيرت تزاي اوك اللوانيه للدنيا وكو قتب عذابه تندو تيج مامداتن خوا أمتي بغمري عليه الصلاة والسلام لعذاب و لسزاي تندو تيج حفظ بكاتن اللهم اكفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشرقين ودمر اللهود والطغاة والبغاة وسائر المسيدين الذين يسيدون في الأرض ولا يسلحون اللهم عودا بنا إلى دينك وسنة نبيك ورسولك اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم آت أنفس لا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم أسلم الجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك وأعدائنا رب العالمين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم زلزل الأرض تحت أغبامهم واغذف الرعب في قلوبهم وفرق جمعهم وشتش شملهم وخذهم أخذ عزيز مقتدرة اللهم إنا نزعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وسل اللهم وسل مبارك على محمد وعلى آل واصحابه أجمعين